ஃ அஃல்ல முல்லு மீனுவயூன்களமி نَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ من وَلِكَانَ فِي الْأَفْشَرِ تَوْمِطِينَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى وَأُولَٰئِكَ